بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ان تكلم المؤلف عن الشرك والنفاق تكلم الآن عن الرياء ونحن في كتاب مختصر في العقيدة للشيخ الدكتور خالد مشيقح حفظ الله تبارك وتعالى قال المطلب الثالث الرياء لغة من الرؤية وهي نظر العين وعندنا شيء اسمه الرياء والسمعة الرياء والسمعة وقال جاء في الحديث من رأى الله به وسمع الله به الرياء هو من أراد رؤية الناس لعمله والسمعة من أراد أن يسمع الناس عمله يعني, أو يعني يخبرهم بالكلام وهذا يخبرهم بالرؤية هذا يخبرهم بالكلام وهذا يخبرهم بالرؤية الكلام يقول أنا فعلت وأنا سويت كذا وأنا بالرؤية يظهر لهم ذلك هذا الرياء والسمعة قال وفي هو والعمل الصالح للآخرين أو يحسينه عندهم أو يظهره عندهم بمظهر ليمدحوه به ويكون بالقول وبالعمل وبالهيئة الرياء بالعمل كيف طاله الركوع وطاله السجود والتخشع بالصلاه هذا كله بالعمل بالقول يقول للناس او او يقرا بصوت مرتفع طيب هذا بالقول بالهيئه ذكر المؤلف ان بعد ما يصلي مثلا ما اذا كان تراب على جبهته ولا كذا اذا صلى على تراب ولا ما يشيله ليش ما جلته نسيته ما عليه شيء ليش ما جلته أبناء الناس تشوف اني صليت هذا رياء الهيئة هذا رياء الهيئه فإذا إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالهيئة نعم قال والدليل على تحريم الرياء قوله تعالى والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ريا الناس رئاء الناس الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وقول الله تبارك الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال ذلك في ذمهم سبحانه وتعالى قال وما راه احمد بسيد محمود بن أن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر قال وما الشرك الاصغر قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامه اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم اجرا لأن الله كما جاء في الحديث قال أنا أغنى الأغنية عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله لا يقبل جل وعلا إلا عملا خالصا له سبحانه وتعالى قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يقضى أو الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد هؤلاء الثلاثه ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل استشهد أي فيما يرى الناس في سبيل الله ورجل كريم ورجل شجع رجل قارئ للقرآن أو معلم للقرآن هؤلاء الثلاثة الذين هم أول متسعر فيهم نرجع لهم فيؤتى يقول أبو هريره رضي الله عنه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقيه في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتي به فعرفه نعمه عليه يعني فعرف قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمت وقرات القرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال فقد قيل ثم امر به في السحب على وجهه حتى القيا في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرف قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل ان تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد وقد قيل ثم امر به في السحب على وجهه ثم القيا في النار آذن الله ياكم من النار فهؤلاء الثلاثة في ظاهر أمر الناس فيما يرونه الناس أن هذا شهيد وهذا معلم للقرآن ومعلم للعلم وثالث كريم جواد لكن في النهاية كل هؤلاء ما أراد وجه الله وإنما أراد الرياء والنفاق فتصدقوا ليقال عنهم وعلموا ليقال عنهم وقاتلوا ليقال عنهم واخذوا أجرهم في الدنيا لكن في الآخر ليس لهم إلا النار وذلك سحبوا على وجوههم إلى نار جهنم. قالوا عن جناب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به يعني من سمع في الدنيا سمع الله به في الآخرة فضحه في الاخره ومن يرائي يرائي الله به أيضا أمام الناس يعني يفضح يعني يجازى يعني نقيض مراده هو أراد أن يراه الناس كريما أفضحه الله وجعله منافقا أمام الناس. فجوزي بعمله قال أقسام الرياء يكون شركا أكبر وشركا أصغر أما الشرك الأصغر فروا الإمام أحمد والبيهقي بإسنان حسن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فقالوا وما هو قال الرياء الرياء الشرك الأصغر وذلك أنه يكثر عند الناس يكثر عند الناس قال الله تبارك وتعالى المنافقين الشرك الاكبر يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا واقسمه الشرك الرياء الرياء باصل الايمان وهذا اعظم الرياء واخبث الرياء وهو النفاق وهو النفاق قال ان يظهر الاسلام ويبطن الكفر وهذا النفاق الاكبر يسمى النفاق الاكبر تعالوا المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول والجد بن قيس صح عنه وغيرهم وغيرهما هؤلاء أصحاب النفاق الأكبر وال... والد حنظلة حنظلة بن أبي عامر سبحان الله حنظلة بن أبي عامر يقال له إيش فسيل الملائكة أبوه زعيم الفساق المنافقين يقال له أبو عامر الفاسق أبوه أبو عامر الفاسق رأس الرؤوس المنافقين وابنه غسيل الملائكة يخرج الحي من الميت طيب يقول إن الرياء بأصل الإيمان وهؤلاء المنافقون قال رياء محض بحيث لا يراد بالعمل سوى مراءات المخلوقين لغرض يوي حتى لو فرض أنه أراد قطع عباده لعارض عنده من يراه لم يقطعها من أجل الرياء كحال المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤنا الناس ولا يدخل الله إلا قليلا قال وهذا العمل باطل وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مسلم لأن هذا من فعل المنافقين هذا من فعل المنافقين يعني يصلي الصلاة ويصوم ويزكي ولكن كله نفاق رياء محض لا يمكن ان يكون مسلم يفعل هذا الأمر. فمن فعل هذا دل على خبث قلبه نعم. لكن إن قلب نيته من الرياء الى اراد ثواب اثيب على ما اخلص فيه اذا كان في الصدقه وغيرها اما في الصلاه لا تتجزا الصلاه والحج والصيام هذه لا تتجزا فاذا بداها نفاقا استمرت نفاقا ورياءا اما الصدقه يعني تصدق الصدقه الاولى رياء الصدقه الثانيه جعلها لله سبحانه وتعالى مثلا لا تتجزا الصدقه الذكر بعضه رياء بعضه اراد به وجه الله تبارك وتعالى يمكن هنا لكن الصلاة لا يكون الركعه الأولى لله الركعات الثالثة والرابعة لغير الله لا تتجزأ الصيام أول الصيام لله النهار العصر تابوا ضبط أموره ما يصل الحج كذلك من عرفة إلى مزدلفة أموره طيبة بعدين حرف بعد عرفة بعد مزدلفه وكذا أيضا لا يصل لنا عبادة واحدة متصلة نعم الثالث أن يكون الدافع للعمل الصالح هو الرياء وليس إرادة الثواب من الله عز وجل فهذا يبطل عمله بقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك يعني عمل لله ولغيره شرك بينهما الله ما يقبل سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء لي والغيري لا, لا لا يقبله الله تبارك لا يقبل الله عمل حتى يكون خالصا كما قال الفضيل من عياض حتى يكون خالصا صوابا خالصا أي لله وحده صوابا أي على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرابع أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء يعني إنسان كان دخل المسجد لوحده ما في أحد في المسجد فهل يمكن أن يصلي رياء لا يمكن أن يصلي رياء إذا صلى ركعتين يقينا هذا لله لأنه ما في أحد في المسجد رائما ورايا ما في احد يرائي اذا هذا يقينا صلى لله سبحانه ثم طرا عليه كيف طرا عليه وهو في اثنان دخل واحد المسجد مثلا فصار الان فرح بان هذا دخل فبدأ يصحح من صلاته يحسن صلاته زين مثلا لما كان يصلي وحده مثلا كان ينظر الى الامام مثلا لما نظر الى محل السجود مثلا مثلا نزل يديه تحرف يدينه مثلا طيب كان ناوي يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة لما دخل هذا الفاتحة وطور في القراءة لأجل هذا الداخل مثلا فالمهم أن أصل العمل كان إيش؟ لله أصل العمل كان لله ثم طرأ عليه طار وهو دخول هذا الرجل أو رؤية هذه المرأة له أو سماع هذا الإنسان لقراءته فصار يحسن من قراءته أو يطيل فيها أو كذا او يرفع صوته لكي يسمعه فهنا الرياء صار امر ايش طارئ الاصل فيه لم يكن رياء كان لله سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه ذلك يقول ان يكون اصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فان كان خاطرا الشيطان هكذا ودفعه فلا يضره وان استرسل معه يعني احنا نقول هاك يا ما يقول الشيطان اشتبي صوت قال يعني مشى مع الشيطان استرسل مع الشيطان قال فإن كان العمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج يبطل خلاص لأنه حول نيته لغير الله سبحانه وتعالى أما ما ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال فاللي كان لغير الناس مقبول واللي جاء بعد ذلك غير مقبول يعني إنسان ذهب إلى مجموعة من الفقراء فتصدق عليهم لله ما أحد يعرفه ولا شيء بدأ يتصدق عليهم هذا لله ولا لا هذا لله هو يتصدق عليهم ولا شاف واحد يعرفه قام زاد الصدقة ويوريه كذا اللي قبل ما يجي هذا مقبوله لأن كانت ايش؟ لله اللي بعد ما جاء هذا غير مقبوله صارت ريال لان الصدقه تتجزأ لكن الصلاه ما يقدر تقول الركعه الاولى كانت لله مئة بالمئة ما عنده مشكله لكن مشكلتها في الركعه الثانيه الركعه الثانيه هي اللي جملها لاجل فلان نقول لا لا تصح الصلاه كلها واضحه الصوره إن شاء الله تعالى نعم فاذا كانت العباده متصله لا يمكن الفصل بينها تبطل واذا كان يمكن الفصل بينها مثل قراءه القران مثلا قاعد يقرا لله يرفع صوته لله تبارك في المسجد مثلا حاله دخل فلان قام يرفع صوته بسبعه عشان يسمعني فلان هذا اللي عشان يسمعني فلان هذه ما تقبل لكن اللي قبلها تقبل إذا يمكن ان يمكن ان تتجزأ نعم يقول واما ما لا ارتباط فيه كالقراءه والذكر وانفاق المال ونشر العلم فانه ينقطع بنيه الرياض طارئه يعني ينقطع المقبول بنيه الرياء الطارئه ويحتاج الى تجديد نيته وما مضى قبل الرياء فصحيح يؤجر عليه الخامس إذا ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة هذا النوع الخامس الرياء بعد الفراغ من العباده هذه تسمى السمعه يقول كيف يعني بعد يعني هو سوى العباده لله خلص لكن الحين يقول حق الناس اني سويت واضح يعني صلى ركعتين ما حدر عنا قام الليل ما حدر عنا ومقبول العمل لكن لما أصبح جاء عدراك قال والله البارحة قمت الليل هذا هنا يسمى التسميع لأن لا يمكن رياء لماذا مضى مضى، نشوف خلص مضى، هذا ما التسميع يسمعهم ماذا فعل؟ يقول يقول سمع سمع الله به، فهذا الإنسان إذن بعد الفراغ من العبادة حزن أن الناس لم يعلموا بعبادته فأراد أن يخبرهم بما مضى، فهذا هنا يعني هل تقبل هذه العبادة أو لا؟ تقبل يعني. بعض العلم قال تقبل العواله لانه اداها لله ويأثم على التسميع وياثم على لان اصل العباده سواها من اولها الى اخرها كانت إيش؟ لله لكنه لما اصبح او لما لقي الناس مو شرط انها قيام يعني ممكن حتى بصدقه من تصدق بحاجه الى عنا بعدين أخبر ترى تصدقت انا او كذا يرجع الى نيته لماذا اخبر بعض الناس قد يكون اخبر انه قام الليل ليس لاجل نفاق ولا رياء بيشجع الناس مثلا يعني مثلا بيقول حق ترى الليل طويل ويمدك تشبع نوم انا البارحه والله شبعت نوم وقمت صليت عقب ولا يقصد الرياء ولا السمعة ولكن يقصد ان يشجع الناس او انه فطري يعني تكلم طبيعي يعني ما ما قصد رياء ولا سمعه هذا لا شيء عليه او تصدق ليشجع الناس على الصدقه او ليخبر يريد ان يخبر احدا يقول انا تصدقت ما في مانع أن يخبر احد أنه تصدق ما في مانع ان شاء الله تعالى خاصة إذا قصد تشجيع الناس فالمهم في النهاية يرجع إلى إيش نيته ماذا قصد عندما أخبر الناس أنه تصدق أو عندما أخبر الناس أنه صلى أو أخبر أنه حج أو جاهد أو ما شابه ذلك من الأمور نسأله سؤالا ماذا أردت بقولك تصدقت بقولك فعلت تركت ماذا قصدت بهذا قال السادس الفرح بحمد الناس وثنائهم الفرح هذا إذا كان يقول المؤلف إذا كان فرحه باعتبار أنه بشرى من الله وعلامة قبول العمل الصالح فلا بأس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت الرجل يعمل العمل وخير الناس قال تلك عاجل بشر المؤمن فإذا فرح أن الناس علموا ومدحوه لذلك وهو لم يقصد ذلك وإنما علم الناس من غيره واحد شاف مثلا وقالوا كذا مثلا فحمده الناس على ذلك وفرح بثناء الناس أو كذا هذا عاجل بشر المؤمن إن شاء الله تعالى إن الناس مدحوه لصلاحه أو لجهاده أو لبذله أو لصلاته أو غير ذلك من الأمور الثاني يكون فرح بحمد الناس لأنه يريد ذلك يريد ذلك يعني يريد مدح الناس هو يبحث عن مدح الناس هو يثير الموضوع حتى يمدحه الناس العمل صحيح لكن قالوا يأثم على هذا الفعل لأنه أفسد نيته ولم يفسد العمل العمل تم انتهى لله تبارك وتعالى نعم كفارة الرياء كفارة الرياجات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ثم قال لأبي موسى سأدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هذا دعاء طيب جدا دعاء طيب ينضم في الشرك وفي غيره اللهم إني استغفرك من ان اشرك بك فيما اعلم واستغفرك لما لا يعلم. يعني في اشياء أتذكرها انا فعلا وقعت فيها في أشياء كل سام وقع فيه ولا يشعر مو منتبه لنفسه لكن وقع في معصيه الله تبارك وتعالى لكن هو ما انتبه لهذا الامر فالانسان اذا يتوب الى الله ويستغفره من شيء فعله وهو يعلم ويستغفره لما لا يعلم ماذا يقول هو اخفى من دبيب النمل يعني حال سام ما ينتبه له يكون وقع منه الرياء وهي لم ينتبه لنفسه لكن جاءت هكذا سريعه في مجلس وكذا ونسى أن يتوب من هذه معصية والمعصي الآن يتوب منها هذه قد تكون بعض المعاصي إنسان ما انتبه لها وبالطبيعي جدا ما تاب منها وإذا يفضل يكون توبة نصوحا اللهم اغفر لي ذنبي كله طيب توبة نصوحية استغفار من جميع الذنوب والامر الثاني أن تقول هذا الدعاء الطيب اللهم من بك فيما أعلم واستغفرك... اللهم يعذبك من أن يشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هذا دعاء طيب جدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نعم يقول مطلب الرابع إرادة الإنسان بعمله الدنيا المعنى أن يريد العابد بعبادته حظا من حظوظ الدنيا قال وهو أقسام قسم الاول اللا يريد بإسلامه الا الدنيا هو هذا هذا فعل المنافقين المنافقون لماذا لماذا يعلنون اسلامهم ليحفظوا دماءهم واعراضهم واموالهم وينالوا من الغنائم هذا فعل المنافقين هذا فعل المنافقين يظهرون الاسلام حتى يحصلوا من الغنائم في الجهاد مع المسلمين وايضا يمنعوا يعني إنهم ما يقاتلون ولا تسبى نساؤهم ولا تأخذ أموالهم طيب فيظهرون هذا هو النفاق الأكبر هذا هو النفاق الأكبر وهو أن يعلن الإنسان إسلامه وهو لأجل أن يحصل شيئا من حضور الدنيا هذا هو النفاق وإذا قال عبد الله بن أبي بن سلون اني أرى أن الأمر هذا قد توجه فلندخل فيه فإذا متى أسلم لما ظهر أمر الإسلام بعد بدر بعد بدر ظهر أمر الإسلام قال المنافقون نظهر فيه واذا قالوا ان النفاق تعامله مع الإسلام تعامل طردي النفاق تعامله مع الإسلام تعامل طردي كلما قوي الإسلام قوي النفاق وكلما ضعف الإسلام ضعف النفاق وانتعامل طردي شون قوي الإسلام يقوي النفاق لأن إذا كان الإسلام قويا الكفار يعلون النفاق لأنه ما يقدر يواجه فيكثر النفاق لأنه لا يستطيع المواجهة أما إذا ضعف الإسلام ليش نافق فيظهر كفره فيظهر فيقل النفاق فإذا ضعف الإسلام قل النفاق لأنه يصيرون مشركين مواجهين وإذا قوي الإسلام قوي النفاق لأن المشركين تحولون إلى منافقين فهنا إذن النوع الأول قال أن لا يريد بإسلامه إلا الدنيا فهذا هو الشرك والنفاق الأكبر القسم الثاني لا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدها كمن يحج ليأخذ المال وكمن يغزو من أجل غنيمة وحدها ومن كان يطلب العلم الشر اجل الشهادة والوظيفة ولا يريد بذلك كله وجه الله البته فلم يخطط بالي, بالي احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى قال وهذا محرم وكبير من الذنوب وهو من الشرك الأصغر ويبطل العمل الذي يصاحبه يعني هذا ليس له أجر وهذا خرج الجهاد مو منافق ومسلم. لماذا خرج الغنيمه القديمه وفي سبيل الله قال الغنيمه واضح لا لكن مسلم اراد الغنيمه لماذا تحج قال والله نحج لأن البيع والشراء في الحج هناك لا يريد وجه الله تبارك الله. هذا محرم لكن لا يكون الانسان منافقا لكن الحج باطل الحج ايش باطل لانه ما اراد وجه الله تبارك وتعالى به واحد تعلم العلم الشرعي ليش لو اخش وظيفه قال جعله لله قال انا واضح انا عشان الوظيفه فالعلم اللي تعلمه كله ليس لله تبارك فليس له فيه اجر ليس له فيه اجر العذاب لله قال لي ما روى ابو هريره او شي قوله تعالى من كانوا يجد حياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميلة تعيس عبد الخميصة هؤلاء سماهم عبيدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة كلها أنواع من الثياب طيب جعلهم عبيدا لها لأنهم أرادوها ولم يريدوا وجه الله تبارك وتعالى قال القسم الثالث أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معا يعني واحد يبي الحج والتجارة يبي الجهاد والغنيمة يعني أراد ايش الأمر يبي, يبي العلم الشرعي والشهادة يعني أراد ايش الأمرين فهذا عمله مقبول لكن ليس كالذي أراد وجه الله وحده سبحانه وتعالى وإنما خلطه بين هذا وبين هذا فأجر على النصف يعني مو ليس بالنصف لكن القصد مختلط القصد إنه مختلط قال كمن قاتل ابتغاء وجه الله والدنيا وكمن يصوم لوجه الله والعلاج وكمن يتوضأ للصلاة وللتبرد قال فمن العلماء من قال ببطلان العمل لمنافاه الخاصة ومن قال بصحته لما يأتي في القسم الخاص ومن قال إن غلب قصد العبادة وان غلب قصد الدنيا بطلت على كل حال يقول اجره ناقص قطعا يعني واحد خرج الجهاد والغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم اخبره أن من خرج الجهاد وقتل في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء ما أخذ أجره كاملا كما في الحديث المشهور ما من عمل أقرأ حب الله تبارك وتعالى من هذه الأيام يعني العشرات قال ولا الجهاد قال في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني جاهد بماله ونفسه وما أخذ غنيمة ما أخذ غنيمة فهذا أخذ الأجر كاملاً أكثر من الذي يتعبد في العشر الأوائل من ذي الحجه فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يجاهد مئة بالمئة للجهاد وبين من يجاهد ويريد الجهاد ويريد الغنيمة بل حتى لو لم يرد الغنيمة أخذ الغنيمة طيب ليس كأجر الذي لم يأخذ الغنيمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائماً ولما صلى المغرب قدم له إفطاره فقال كان مصعب بن عمير من أنعم شبان مكة يعني أمه كانت غنية مصعب بن عمير كان مرفها في مكة كان مصعب بن من عمير من ارفه شباب مكة فترك هذا كله وهاجر في سبيل الله ولما مات لم نجد ما نكفنه به إلا ثوبا إن غطينا به رأسه ظهرت قدمه وإن غطينا قدميه ظهر رأسه ونحن اليوم نهدبها يعني نأخذ الدنيا من أطرافها هذا أدري هذا منعوف ما شاف طيب وهذا نحن اليوم نهدبها أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا فبكى وما أكل شيء وقام الله عنه من فطوره فالقصد أن الإنسان يعني إذا أخذ الغديمة قل الأجر سبحان الله وإذا جاهد مات ولم يأخذ من الغنيمه شيء أكتب له الأجر كاملا وإذا جاء في الحديث ما من غازية تغزو في سبيله فيصيبون في الغنيمه إلا تعجلوا, إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة كتب لهم أجرهم كاملا سبحان الله نعم القسم الرابع أن يبتدئ العبادة مريدا للدنيا ثم تطرأ إرادة الثواب أي من الله تبارك وتعالى فإن كانت العبادة مرتبطة آخرها بأولها لم تصح وإن لم يكن صح ما قصد به وجه الله يعني إنسان صلى لغير الله تبارك وتعالى في الركعة الثالثة أو نقول نافلة مثلا صلى نافله لغير وجه الله تبارك وتعالى يعني واحد مثلا شاف الناس قاعدة قال خلاص ليك وموتحي مسجد يا قاعد هو أصل يوم يصلي لأجلهم خلص الركعة الأولى مشوا حماك أحد مفروس يسوي هذا يقطع صلوه ما رد دعوته الله تبارك قال استغفر الله خلاص خليها لله طبعا ما تصحي لأن الصلاة ايش حزمة واحدة ما يف ما تفصل ركعة لوعة ركعة ثانية كملت ما كملت هي إيش غير مقبولة مع الإثم طبعا لكن غير مقبولة قال صححت النيه انا جعلتها للاق ما تصح ما تصح او حجه لاجي اناس مثلا بس بيوريهم هذول مرضوا وما كملوا الحج رجعوا الكويت مثلا ولا شيء ولا ماتوا ولا كذا يا خلص خلي كمل الحج لله ما يصح لان الحج ايش وحده واحده لا تنقسم لكن لو واحد تصدق رياء وسمعه فتصدق لأن شاف ذول جيد فراح تصدق راحوا خلص خلص وعنده فلوس قالها خلاص تصدق لله نقول اللي صارت لله عقب هذه ليش تقبل اما اللي قبل اللي كانت لاجلها هي التي لا تقبل فيفرق حسب العباده اذا كانت العباده يمكن تفريقها فرقت واذا لم يكن يمكن تفريقها لم تصح نعم قال النوع الخامس ان يكون الدافع إرادة الثواب تكون إرادة الدنيا تابعة قال لفهم مباح بدليل أن الشاعر رتب على أو بعض ثوابا معجلة يعني هو الأصل فيه يريد وجه الله تبارك وتعالى لكن لا مانع أن يحصل شيئا من الدنيا يعني مثلا انسان طلب العلم دخل مثلا كلية الشريعة مثلا, مثلاً. ليش دخل الجنشة قال تطلب العلم الشرعي قال بعدين بتوظف فيها قلت نعم لا مو هي الأصل أقدر توظف بأي مكان ثاني واضح له لا حصل الوظيفة لو مدار الشريعة مثلا أبي الشريعة وأبي الوظيفة لكن الأصل الشريعة لأجل الله تبارك وتعالى فالوظيفة أمر طارئ لكن الأصل هو إيش؟ طلب العلمي الشرعي فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك من الإنسان يحفظ القرآن لله سبحانه وتعالى من يقال ترى في مسابقة حفظ القرآن وزعون جوائز وكذا وهذا. يلا راجع عشان. تفوز بإحدى الجوالات ما في بس لماذا لأن أصل حفظه القران كان ايش لله سبحانه والجائزة أمر ايش طارئ فهنا ينظر ما هو الأصل في أصل العبادة هل الأصل كان لله أو الأصل غير الله فهنا هذا أصله لله ثم طر عليه طارئ يقول أن يكون الدافع إرادة الثواب أي من الله وتكون إرادة الدنيا تابعة قال فمباح بدليل أن الشارع رتب على العبادة أو بعضها ثوابا معجلة قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فإذن إرسال السماء مدرارا هذا مطلب من الناس لكن الأصل الاستغفار لله سبحانه وتعالى طلب مغفرة منه جل وعلا قال وعلي بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ليس الذنوب فقط وإنما يشه الفقر أيضا فلو أن الإنسان اعتمر وحج لله سبحانه وتعالى قال ترى ينفي الفقر فضل من الله عظيم إن شاء الله أسأل الله أن يذهب عني الفقر بسبب حج وعمرتي نعم قال القسم السادس أن يعمل العبادة بإخلاص تام ثم يريد بها أو بشيء منها كحال الثلاث الطبق عليهم الغار فسأل الله عز وجل بخالصة عمالهم والحديث يدل على الجواز أن النوع الأخير السادس أن الإنسان يعمل عمل لله سبحانه وتعالى أصل عمله لله جل وعلا ثم بعد ذلك يسأل الله أجر هذه العبادة في الدنيا يسأل الله أجر هذه العبادة في الدنيا مثل الثلاثه الذين دخلوا الغار لما انغلق عليهم الغار وجاءت الصخرة وسدت عليهم بالغار سألوا الله بأعمالهم التي أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى فقال أحد الثلاثة اللهم اني كان لي اجير فحفظت له ماله يعني الآن أريد أن تعطيني أجر هذا العمل في الدنيا طيب اللهم إن كنت فعلته لك يا رب فافرج عنا هذه الصخرة فطلب بعمله الذي أراد به وجه الله امرا من أمور الدنيا والثاني الذي كان مع ابنة عمه قال فقمت عنها اللهم إن كنت عملت هذا لك يا رب مخافتك فافرج عنه أيضا طلب بعمله الذي أراد به وجه الله شيئا من أمور الدنيا وكذلك الثالث الذي بر والديه وهو برهما لله سبحانه. ثم سأل الله لامر من أمور الدنيا بهذا العمل الذي تقرب به الله هذا جائز هذا جائز ولا ينقص من أجله إن شاء الله تعالى لكنه جائز هذا مباح وهذا من التوسل المشروع وهذا من التوسل المشروع وأن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة كإيمانه أو محبته أو تعليمه أو انفاقه أو بره أو إحسانه أو غير ذلك من الأعمال الخير الإنسان يعملها لا مانع أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال نقف هنا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد. حدّدنا سؤال. سمعت. الرياء نوعاً نوع من النفاق نعم نعم نعم لأن النفاق رياء وسبعة نعم نعم يعني الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يقول اهل العلم يعني هناك فروق اول شيء الشرك الاكبر صاحبه مخلد في نار جهنم الشرك الاصغر غير مخلد في نار جهنم وانما هو مسلم عاصي مسلم عاصي اللي عنده شرك اصغر لكن اللي عنده شرك اكبر كافر فهذا الفرق الاول هو اعظم فرق ان صاحبه مخلد في النار و صاحبه غير مخلد في النار واختلفوا هل لازم يعذب ممكن لا يعذب لقول الله كبارك الله لا يغفر وإن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء ما دون ذلك هل تشمل الشرك الأصغر ولا خاصة بالكبار التي هي دون الشرك على خلاف بين العلم العمل الثاني أن الشرك الأكبر يبطل ما سبقه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لين أشركت لأنه يطبعك السابق كله فالشرك الأكبر يبطل العمل الذي هو فيه والعمل السابق الشرك الأصغر أصغر لا يبطل إلا العمل الذي هو فيه فقط طيب الشرك الأكبر ردة كفر عن دين الله ثورك الشرك الأصغر ليس ردة ولا كفر في دين الله تبارك وتعالى الى تغييرا أهم الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر إيه يا الشرك الاصغر التقسيمات هذه يعني لا دليل عليها وإنما هي اشتيادات نهال العلم نعم الدفن الدبح سك سكنعه الدبح الدبح لا يكون قربه لله تبارك وتعالى في اربعه مواضع فقط الذبح لا يتقرب الانسان الى الله بالذبح الا في اربعه مواضع العقيقه والهدي في الحج او العمره والنذر والاضحيه فقط بصوشي. ما في شيء لا ما في صدقه فالذبح لا يكون الانسان مأجورا عليه الا في هذه الاربعه فقط اما عقيقه واما هدي ايماضحيه وإما نذر فقط اما غير هذا ما في اجر الذبح اذهاق الانفس ليس فيه اجر يعني الصدقه اللي يذبح ذبيحه يوزعها نفس اللي يشتري لحم القصاب يوزعه او يشتري رز ويوزعه لا فرق لا فرق الذبيحه نفسها ما فيها اجر لكن تقول لي الاضحيه لا الذبح في اجر ما اللي يضحي مو مثل اللي يروح يشتري اللحم ويوزعه العقيقه لا تذبح ما تروح تشتري لحم وتوزعه الهدي تذبح وليس الشري اللحة متوزعة النذر نذر أن يذبح يوفي بنذره فقط هذه الأربعة أما ذبيحة لأجل نزول البيت لا ما في على دليل أبلها باطل لا يجوز إلا إذا كان ليس مقصوده الذبيحة وإن مقصوده يتعرف على الجيرانه يعزم عشان يدلون بيته عشان يتعرف على الجيرانه ما في بس أما ذبح لأجل نزول البيت ما في شيء اسمه ذبح لأجل نزول البيت لا فعله النبي ولا أمر به صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابه ولا غير ولا نص عليه أحد من أهل العلم ابدا وان المقصود هو لو ما ذبح سوى عزيمة. مثلا نزل البيت هو عزيمة سمج مثلا مثلا ما ما حد ذبح سمج أو جاب لحم مذبوح مطبوخ خالص وجاب ما ما ذبح الذبح نفسه ليس قربه الوتيرة ماشي ما ما ثبت فيها شيء إلا يعني نهى عنها النساء ثم أذينا بها كمباح ليست ليست فيها أجر في ذاتها وإنما مباح من باب المباح مثل طعام قدمته لأهلك هكذا هنا إيه ايه انت مقيم اول شيء انت مقيم اي تتم ما تقصر المحاضرات شلون تكون؟ انا إذا تكون تروح الحمام يسمح لك ترتد مع الدكتور تكلمه بل انا انسان مسلم ولازم اصلي في هذا الوقت وما اخذ اكثر من خمس دقائق وكنت توضي جاهز من قبل دخول المحاضره تستاذن الخمسه دقائق تطلع برد تصلي ركعتين الفرض يعني وترجع مثل ما تستاذن اذا تروح الحمام تستاذن لأداء الصلاه لكن ما تجمع ولا تقصر أي ديرة بريطانيا بريطانيا فيها مسلمين انجليز يصومون بس ما هم ارجل منك في بنات تصوم في جهال تصوم بريطانيا انتقوا منهم ما في كل الخير الحمد لله بصحيتك وعافيتك شمانا يعني بريطانيا في الكويت انت في الكويت تصوم الكويت عندنا أطول يوم في العالم صح ولا لا يوم طويل جدا ومع الحر أرشان وقعدت تصومت في الكويت صح ولا لا ما اسمع ما اسمع من يوم تصوم ست ساعات صح ولا لا انا اصوم من بريطانيا امساك ساعة ست ونصف هذا الفجر والمغرب ساعة اربعة يعني تريق وتنام وقوم افطر <تصفيق> وحدثني احد حدومنا بيسترالي هاليوم ست ساعات النهار ست ساعات النهار نقولهم لا صوموا زيادة حقي تقلب الجو هذا أدري تعامل معاملة أهل البلد أهل. شوف البريطانيين المسلمين هل يصومون حالك حالهم بس وإذا تعبت حتى بالكويت نفس الشيء إذا الإنسان تعب يفطر اللي ما يستطيع يصول أمر في ساعة أنت أبير نفسك لكن لا تسهل نعم الله يحفظ نعم والله الإنسان يسأل عن جمع النيات في النوافل والله الأصل عدم جمع النيات أرسول يصير سنة وضوء وتحيه مسجد و... وسنة الفجر و ابشروا السنه مندوره وتجمعها كلها ما يصلح ارفع لكن تحيت المسجدنا من تسقط اصلا ف سنه الوضوء تسقط لو كان عندك سنه راتبه اصلا بتصليها فانت ما صليت سنه الظهر البعديه فدخلت البيت رحت توضيت وصليتها انت في عندك سنة وضوء متعود عليها فصليت سنه الظهر يكفيك لكن تقول لا انا بصلي سنه الوضوء وبصلي سنه الوضوء نعم أجر وأجر، لكن ركعتين هي سنة فضوهي لا ما يسمح، فالظاهر عدم الجمع والله العالم. اللي في مثل هل أن تعجل لا لا لا لا ما على شيء يقول واحد يعني بالحج يحتاج إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى بحجه أو بعمل سواه ولا كذا فهل يبطل لا قلنا ما فيه بصر شاء الله. تعالى ما في بس. والله على وعلم. صلى الله عليه وآله وصحبه